افرد يا صجر في السمج حاتك، غير الصجور ما تضم السماء يا با خلي القدس خلي القدس في غناك والحانك وعالأرض وعالأرض بلغامك فجر الدبابة حمدان مهنا حمدان مهنا قال يا ربي سبحانك ومن طين الأرض ومن طين الأرض طلع تيقات الديابة واستشهد البطل ابن الألوية استشهد استشهد الضرغام وحطم شرعة الغابة حمدان مهنة يا أبو محمود في الجنة هنة وعيش في الخلود حمدان مهنة يا أبو, هنى هنى يا ابو محمود في الجنة هنّى وعيش في خلود حمدانم هنّى يا ابو محمود في الجنة هنّى وعيش في خلود Ya aqmas min wa faud, ya aqmas min wa faud, ya aqmas min wa faud, ya aqmas min wa faud. Hamdanim hanna ya jaser, يا فارس الويتم الناصر وحده لتهنوا وعيش في الفلو حمدان من هندا يا ابو محمود بالله جنت وعيش في الفلو عا توفيت يا اخلص من وفاهو عا من وفاهو يا أخلص من وفعه. Mä olut صرحوا لجل ما يبنوا الوطن وصرحوا وطن العزة وطن لجدود وطن العزة وطن لجدود. Shut يا ابو محمود وفيت الدين للاقصى ونصر الموعود للاقصى ونصر الموعود حمدان مهند يا ابو محمود بالجنة تهنا وعيش fau